ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلو أشداً وأوفوا الكيل والميزان بالقس لا نكلف نفسا الا وسعها واذا قيلت فعدل ولو كان ذا قربا وبيعد الله اوفوا ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وَأَنَّ هَٰذَا الصِّرَاطَ مُسْتَقِيمًا فَ تَبِعُوا وَلَا تَتْبَعُوا السُّبُلَ فَتَفْرَقَ بِكُم مِّن سَبِيلِ وَذَلِكُمُ الْوَصَّى وَأَنْكُم بِلاَ أَنْكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامَنَ عَلَى الَّذِينَ أَنَا وَالتَّفْصِيلَ لِكُلِّ شَيْءٍ وَقُدْرَةٌ وَرَحْمَةٌ وَقُدْرَةٌ وَرَحْمَةٌ لَعَلَّهُمْ بِلِقَ وَهَٰذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوا وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ إن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافين أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَا فَمَن أَظْلَمُ مِمَّن كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَّ عَنْهَا أَن تَنزِلَ الَّذِينَ يَصْدُفُونَ عَن آ